بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان قاف والقرآن المجيد بقاف دخوين توا. سوين بقرآن برزو برز تونير دراوي خواي أي محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبون أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلان بباب وران سريان صرماوة لو يكبي غم بريش الترسينريان بوها تول خويان ذا بباب وران ديانود امشتشي سيرة. إذا متنا و ترابا ذلك رجوع بعيد آيكات مردينو بوين بخول تون زندود بینوا اوه قرانوه دورونا بي قد علمنا ما تنقص الارض منهم و كتاب حفیغ بقمان ايمد زانین زوی تند للاشا دخوات هيتمان لیونا بي پراوی چشمان لیا کپاری زری هموش تکا بل کذبو بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج زندوبون و دورنیا بلکو اوان باور یا با قرآن نکر کاتی بویا هاد بویا اوان لناو کاری چی تکلو پیکل دان إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج دي آي سرنزي أو آسمانيان نداوا كالسر يانويا سون درست مان کردوا ورازان دو مانتوا وهيز درزو كاليني شتيدانيا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج به زویش من را خست وصندها شاخیدامزلاو من تیادانوا تیاش منارو عندوها تا بر چاورونی و پندو بیر خروا بید بۆ همو بنده چی و رو بۆ لای خوا و من السماء ما ان فانبتنا به جنات و حب الحصید ول آسمان و باران دومان باران با و فرق زابو باران رواندو باخات و دان ئەو او کشتو کالانی کدروی دەکرێن وان نغلب لها طلع نضید حروها دار خورمه برزو بلند بهشو تیک پستره ووا رزقا للعباد و به بلدتا ميتا كذالک الخروج تا ببێتە ڕسخ و ڕۆزی بۆ بەندەکان هەر بەو بارانە زەوی مردوو وشک دەبووژێنینەوە زیندوکردنەوەی مردووانش هەر بەە شێوەیەکەذبت ق لەوم ق و و حووە ئەصحاب و وەسیوە سمموود پێش ئەمانیش باوەڕیان نەهێنا بە پێغەم گەلی نوح و خاوەد تاڵاو بیرەکان و گەلی سمود وعاد. وفرعون وإخوان لوط وقلي عاد فرعون وقلي لوطيش وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد هلوها خاوان باخاتة سرو بركانو قلي تبعيش هرهمويا باوريا نهينا ببيغمبركانيان بوي هرشي من لدجيان هاتدي وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جاء ايملادرس كردني كم زرداد سوسام بوين تانتوانين زندو تام بكينوا نخيروانيا بلكو اوان لغمان دان لدرزبونه وي چسلنوي سوين بخوا ايما ادمي مان بدي چاگ ئاگادارین بەو خیال و دین دێن درونی دا و دەروونیدا و ئێمە لەوەوە نزیکترین بە زانیاریمان لە شادەماری دڵی ئڤ عن الیەمین وعن الشمال قەعید کاتێ ئەو دوو فریشتە تو تۆمار دەکەن کە لەلای راست و لای و دانیشتون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هروته قدامي درت سوديرشي بسر ويودينوس. وجاءت ثقة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد. نارحاتي بهاشيم ردن دد لجر راست كاندا. فيدا وترى. اما او مردن خذ خود لدى پاراستولاد دا, دا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد انزافو دكريبا شايفور دا, دا. اوارو جيبا ديهاتني هراشكانا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقل همو كسيك بو محشر لخرك وشايتك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بيدو تريسفن بخوا دراستي تولما بي اغابو الدنيا ده جايه مفرده قيامه ما لسه لا داي اذا امرك قيامته تاو تيجو تاك دبينه وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ وَأَوْ فِرِيشْتَ تَعْدَيْرَيْ لَقَلِ دَائِدَ لَيْهِ أَمَنَا مَيْكَرْدَ وَكَانِ آمَادَ يَوْلَيْمَنَا أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ خواد فرمي بدو فريشتكا فريدنا ناود وزخوا هموكا فريشي سركاش مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ م بەرگریکەر لە چاکەی دەستدرێژکەری گوماناوی الذی جعل مع الڵه ئلها آخەر فئلقیاه فی العذاب الشدید ئەو کەسەی کە پەرستراوی تری لەگەڵ خوادا داناوە جا هەر دووکتان ئەی فریشتەکان فڕەی بدەنە سزای سەختەوە قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد او الشيطان لدنيا دنيا دل دابو دلئ أي بروار دكارم من أوم سركش نكرت بل كوخويلة جمرية تدود لرأس تدابو لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد خواده فرمی لەلای من دەمە مقاله و مکن مەکەن چونکە پیشتر پێشتر هەرا شم لەم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام لللااب بەڵێنی من قد گۆڕانی بەسەردانایەت و من هیچ جۆرە ستەمێک لە بندەکانم ناکەم. يوم نقول لجهنم هل تلأت وتقول هل من مزيد راجع دبيب دوزق دلين آية پربويت دوزخيج دلين آية كسي ترهي بيهنن الجنة للمتقين غير بعيد بحشتيج لو راجع دان وتوبو و دور نيليان هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أما أو بحشتة كبالين تان فيدرابو بهمو رو لخوايكي خوفاريز من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أوي لخواي مهربان ترسابي لنا ديارا وبدليكي رو لخواي وقرابيتو بولامان ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود دوترها موتا مبرونا ناو بحشتا دلنياو بيترزبن لسزاو ناخوشي امرو جروجي ادزغاري ونمريا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لو بحشتا دا هرسيان بويت بوين آماديا ولوزيا تريش منها ە بینینی خوای گەورەیە وکەم ئهلەكنا قەبلهم من قرنهم اشد منهم بەتوشا فە نەقەبو فی البیلادی هل مەحیس وە پێش ئەمان گەل و چینی زۆرمان لەناوبرد کە ئەوان لەمانیش بەهێزتر بوون خۆ ئەوان شاران و وڵاتانیان پشکنیوە و گەڕاون ئایا هیچ پەناگەیەك هەبوو لە مردن إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد بيغمان لم باسد بندو اموجاري هي بوكسك خوندل شي زندو بيدياجيربه ياجوبغري بو قرانوبيري شيللايبي ولا قدقالقون السماوات والأرضرض وما بينه ما ف تتدي أيامون وما مسناام اللغ س بخوا بگومان درستمان کرد و آسمان كان زوي و هرتي لنوان ي داية لەشج رجدا وهز ما دووبونێک ما توجنب <تصفيق>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 ومن اللَّيْلِ فسبح وأربع السُّجُودِ ولا بشج لشود استايشي فلوار دجارد بكاء. ولا حاجة نيجا كانيش. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وجب قرا الراجق دا ذار درق لشفيني دكات. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. رجيك نعتيك دنجيكي غوري ترسناك براستي دي بيستن او رجي هات هاتنا دروي لغوركان إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير بقمان هر ايمين دجيانين ودمرينين گرانوش هر بولاي ايمين. يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير راجد زويل أست أواني مردون قليش دبات ببلدين دروى أو كوكر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ بِيقُمَان <تصفيق> إِهْمَ آقادارين بوئكا دايلين تود صلاة البسريان دانية كوايتو بام قرآن آموشقاري أو كسبكا كالهرشي من دا